يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ودخل الجنة أنتم وأزواجكم تحبون ر يُطافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنْفُسُ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ل أ َ ع ُْ ن ُ وَتَرِضُ ا ل ْ أ َ ع ْ ي ُ ل ُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي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 أم أبرمون أ م ر ا ف ف إ ن ا م برمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بل و ر س ل ن ا لديهم يكتبون الله أكبر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 و َ ا ل إ ِ ن ْ ك َ ا ن َ لِلرَّحْمَانِ و َ ل َ د ُ و ه فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْأَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُ الَّذِي ه ُ و ع َ د ُ و ن ّ وهو الذي في ا ل س م ا ء ا ت إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي لوم القسمات والأرض وما بينهما وعده علم الساعة وإليه ترجعون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 اصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون الله الله